قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل وهمس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا شقييا خفت الموالي من مرائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عقيرا فاهدني الى ملة ك وليا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 قال كذلك قال ربك هو علييم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقر في الكتاب مريم يوما إذ تمذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسل لها إليها روحنا فأرسل لها روحنا فتمثَّن لها بشرا سويا قالت إني أعوذ من رحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 يا أختهاولما كان أبوك وأسمه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتى الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبا وشرقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظمين أسمع بهم وأبصر يوم يأتون ناء لكن الظالمون اليوم في طلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا لحن نريت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والقرء في كتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه آء أبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فتكون للشيطان وليا. قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لم متعته لأرجمنك واهجري مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفيّ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عساء ألا أكون بدعاء ربي شقيّاً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 ونادناه من جانب قور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَابُنَ نَبِيَّا وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 من النبيين من ذريّة آدم ومن من حملنا معهم ومن ذريّة إبراهيم ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا إذا تطلع عليهم آيات رحمن خرّس الجذ وبكيا فَأَثَمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ نَارًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْئًا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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَأَرْبَبِكَ لَنَحْنُ وَالشَّيَاطِينُ ثم لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْتَمِعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنَّهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّن كُلٍّ إِلَّا وَالِدِهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا نَّقْضِيًّا ثُمَّ لَنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ونذر الظالمين فيها جثيا وإلا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكان أهلك لا قبلهم من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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسألون لسانك لتبشر به المتقين لتبشر به متقين وتنذر به قوما لوذا وكم اهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مكزا